Valeu!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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فَأَمَّنْ بَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ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 ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض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 فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون فقال المنأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعتم بشرًا مثلكم إنكم إذن يُعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَّهَاتَ هَيَّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبَ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 أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون Nem, nem, hamida.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما وَجِلَةٌ وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذَا عَذَابٍ شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين لم الله هو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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله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 عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ ۖ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إذا فعل التي هي أحسن السئات نحن أعلم بما يصفون وقبل رب أعوذ بك منها مزات الشياطين وأعوذ بك رب أي يحضرون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 قال اخسعوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى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 وَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمين Szomé, Allah, liman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 Allahu liman hamida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 Oh Holy Hamida.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 آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمي الله لمن حمده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله رب العالمين تباركت ربنا وتعاليت ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله تبارك الله ربنا تبارك الله ربنا اللهم اهدنا فيمن من هديت وعافنا فيمن من عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل من بيننا ولا من أهلنا شقيا ولا محروما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 أيما إلا وزوجت ولا ولا غائبا إلا ردت. ولا غائبا إلا ردته ولا عقيما إلا وولدا صالحا وهبته ولا مسحورا إلا وأبطلت سحرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو وفاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو وفاعف عنا اللهم عفو عنا اللهم عفو عن ووالدين ووالدين والد والدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جازمك اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالذنب عفوا وغفرانا اللهم ارض عنهم اللهم ارزقنا برهم اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اجمع لهم بين الأجر والعالمين رب الناس أذهب الباس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا شافي يا معافي اللهم اهدنا وسددنا وقرب الهدى إلينا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا وقرب الهدى إلينا اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا اللهم اجعل في أنسنتنا نورا وفي آذاننا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا اللهم واجعل القلوبنا نورا اللهم وجعل في قلوبنا نورا اللهم واجعلنا نورا اللهم اهدنا اللهم هدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنضل اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قنوبنا إلى طاعتك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والفوز بجناتك والعتق من نيرانك اللهم أعد علينا رمضان أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعزنا وعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الملة والدين وانصر اللهم عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا بقوتك يا قوي يا عزيز ربنا تقبل منا صيامنا تقبل منا قيامنا تقبل منا دعاءنا تقبل منا تلاوتنا تقبل منا صدقاتنا تقبل منا زكواتنا تقبل منا برنا وإحساننا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبل لنا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين